بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبث وتكون الجبال كالعهن المنفوف فام من ثقلت موازينه فهو في عيشه الراضيه وام من خفت موازينه فامه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه